بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضحفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 উম ইয়েল মুি ইু আলি স্তৌ يخسرون হুম يظن হুমস্যু অলয়উন্ন مبعوثون ليوم عظيم يوم يطوم الناس لرب العالمين